فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديا فديه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة